ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يسيروا في أرض فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أَمْثَالُهَا ذلك بِأَنَّ الله مولى الذين آمَنُوا وَأَنَّ الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تدري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مكوا لهم وكأي من قرية هِيَ هي قُوَّةً مِنْ من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناطر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها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 كمن هو خالد في النار وسقوا ماءا حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خردوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم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 تعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وله والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت فإذا أنزلت شورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين, رأيت الذين في قلوبهم مربو ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كلهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائم يضربون وجوههم وعجبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما الله وكرهوا رضوانه, وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يسرد الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم, ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ان الذين كثروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم باتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يدركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وَإِن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم عجوركم ولا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ إن يَسْأَلُكُمُهَا فيحيكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا